لم نجد في الحلقة وقتا حتى نكمل ذلك قال الله عز وجل وهو يتحدث عن هزيمة الأحزاب قريش وبني أسد وغطفان وسليم عشرة آلاف من المشركين جمعهم أبو سفيان ابن حرب زعيم قريش الكافرة ذلك الوقت لحرب النبي عليه الصلاة والسلام والقصة تعرفونها تاريخيا ماذا جرى لم يحدث إلا تراما بالنبال ومبارزة الإمام علي لعمر بن ود العامري ثم بعد قتله الإمام علي تمكن من قتله ثم انهزم يعني أتت الريح التي أيضا ذكرها الله في كتابه فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وانهزموا ثم رجع كان بن قريضه فلفاءهم قد نقضوا الصلح أو قد نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام هم حلفاء قريش وكما قلت هناك تشابك علاقات بين كفار قريش وبين يهود المدينة يهود المدينة أغلبية يهود المدينة لأن يهود المدينة كان منهم المؤمنون لكنهم أقلية مؤمنون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تحدث القرآن الكريم عنهم كثيرا مع بقائهم تقريبا على شرائعه الكتاب وإنما آمنوا بأن هذا القرآن حق وهذا النبي حق وكأنهم بقوا كأنهم مزجوا بين الديانتين وأخذوا المشتركات من الإيمان بالله واليوم الآخر والأخلاق الكريمة ترك المحرمات الكبرى وهكذا كالنجاشي تماما النجاشي عندما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له شريعة يعني شريعة النبي لم تكن موجودة عند مهاجرة الحبشة مهاجرة الحبشة هاجروا في العام الخامس الخامس للبعثة ثم السادس والأحكام في العهد المكي كانت قليلة ليس هناك الأحكام عامة في الصدق وصلة الرحم وأداء حق المسكين وهكذا يعني الدين الأسس الكبرى للعقائد والأخلاق والمحرمات الأخلاقية الظلم الكذب الغش وهكذا فالنجاشي مثلا كان يمزج يعني ما أقول يمزج ليس, ليس الكتاب يناقض التوراة الأصلية حتى نقول يحتاجان إلى مزج وإنما كان يأخذ المشتركات مثلما اليوم المذاهب مثلا المذاهب السنية هناك مشتركات هناك اختلافات وكذلك المذاهب الشيعية والمنسوبة للشيعة الإمامية الزيدية الإسماعيلية هناك مشتركات فلا وهناك مشتركات بين المسلمين مذاهبهم سنة وشيعة فما الذي يمنع أقصد أن بعض الكتاب الذين يتحدث عنهم القرآن الكريم لا يعرف عنهم أنهم انفصلوا عن جماعتهم وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقوا في صوامعهم و في عباداتهم وهذا الحالة غيبها التاريخ مع إظهار القرآن لها إظهار لهذه الناحية الاستقلالية لأهل الكتاب هناك ناحية استقلالية ومدحهم على هذا أما في كتب السير والمغازي والأحاديث فقد غيبوا هذه الحالة وهذا تقريبا لب ما نريد أن نقول في هذه الحلقات هو التنبه إلى هذا التنبه إلى هذا والبدء من القرآن الكريم لمعرفة ليس فقط السيرة النبوية فقط لمعرفة الله والدين والنبوات واليوم الآخر والمعاني الكبرى للكل كل المعاني من الإيمانيات من الاخلاقيات من المحرمات ووضع كل محرم في موضعه الشرعي وليس موضعه المذهبي ووضع كل واجب في موضعه الشرعي وليس موضعه المذهبي كواجب التفكر مثلا والتدبر في القرآن الكريم له موضع كبير جدا ففي الواقع المذهبية كان يكون محرما التفكر مثل مثلا الحرية مثل العدالة وهكذا سبحان الله العظيم يعني ما رأيته قوما يتفاخرون بنظريات لا يطبقونها مثل المسلمين في في عصرنا هذا بل ربما في عصور طويلة ولذلك الله عز وجل يقول يوم القيامة هذا يوم هذا يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فنخشى لا نكون صادقين في دعوانا بأننا مع الكتاب ومع مع القرآن الكريم ومع السنة ومع العدل ومع كذا ومع كذا هذه الفاظ ربما لا تتبين لكم في مسألة القرآن لكن تتبين في مسألة الحرية وحق الإنسان واضح اليوم تماما لعل أكثر من ينأى من يزايد يعني أو, أو كل التيارات والمذاهب نحن مع حقوق الإنسان مع العدالة مع حرية التعبير وهم في الواقع غير صحيح هذا غير صحيح فهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هل سيكون هناك صدق ينتفع به هذا يحتاج وهذا الكلام عام طبعا لجميع المسلمين فالمهم في قصة بني قريضة يقول الله عز وجل طبعا بني قريضة كما قلت نقضوا الصلح وشاركوا المشركين في الهجوم من الخلف فالتسللوا من الخلف قتل بعض المسلمين في, الم في, في, في معسكرهم عبر الأسهم عبر الرمي هذا القتل هل أتى من بني قريضة أم من قريش طبعا الروايات تذكر قريشا أن فلان رماه فلان لكن أيضا نعرف أن بني قريضة تسلل من الخلف والقرآن أكد هذا فبعدما هزمهم النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم سعد بن عبادة كما هو مشهور بقتل مقاتلتهم تمام وأصر البقية ثم جرى إما المن أو الفداء إما المن أو الفداء ليس هناك سبي في الإسلام بعد النزول قوله تعالى فإما منن بعده في فيلا بس نقرأ الآيات وسأ نبين يقول الله عز وجل ورد الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين, المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا هؤلاء بن قريضة على المشهور وأورثكم طبعا أرضهم, وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير ثم دخل دخلت الآيات في الأحكام الأسرة أحكام أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين هنا في الحدث في حدث بني قريضة هناك شائعة نشرتها الروايات بأنه قد جرى مذبحة يعني قتل سبعمائة تقريبا وأنه كل من بلغ يقتل من بني قريضا وهذا الحكم أو هذا القول نسبوه إلى سعد بن عباده وأن النبي عليه الصلاة والسلام أيده وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة طبعا لا أريد أن أستعرض الا أن أستعرض الروايات لأن فيها علة الكثيرة وأقوى الروايات أنه أمر بقتل مقاتلاتهم تمام قتل مقاتلاتهم وليس قتل من بلغ منهم المقاتلة الذين نقضوا وشاركوا المشركين في قتال المسلمين من الخلف ولعلهم لعلهم يعني لعل لعلهم قد فعلوا أشياء يعني خاصة أن المقتولين يوم أحد أسف يوم الخندق بل أسهم قد لا يعرف يعني ليس, ليس هناك دقة بأنه قتله قريش قد يكون القتل من الخلف إزعاج عائلات المسلمين من الخلف قد يكونوا فعلوا أشياء يعني لن, لن, لن تتم هذه قتل المقاتلة إلا لنقض كبير نقض يعني نقض ومشاركة مسألة السبي في في الإسلام أنا لا أقر أن هناك سبي في الإسلام خاصة بعد النزول ربما كان قانونا معمولا به وهدد هدد يعني تم التهديد به في وقت ما لكن بعد نزول قوله تعالى فإما منن بعده في صورة محمد فإما منن بعده وإما فداء أعطاك خيارين ولم يقل فإما منن وإما رق وإما فداء فإما الله عز وجل أعطاك خيارين للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خيار للحاكمين بشرعه من بعده لو أرادوا إما من وإما فداء يعني إما أن تمنع الأسير فتطلقه وإما أن تأخذ عليه فدية ليس هناك خيار القتل وليس هناك خيار السبي والرق وهكذا فلذلك يعني يجب أن نتنبه و... ويجب أن نعرف بأن الحكام في الدولتين الأموية والعباسية خاصة كانوا يحتاجون إلى تشريع ديني لما يفعلونه من استذلال الشعوب وسبيهم ورقهم وأكل أموالهم بالباطل والختم على عناقهم والإذلال وهكذا فيحتاجون أن ينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يؤولوا حتى بعض الآيات بس غالباً ينسب... الآية تكون محكمه ويكون في يعني ما ما يستطيعون الوضع في القرآن الكريم فيضعون اخبارا وسيرا شنيعه ينسبونها إلى النبي عليه الصلاه والسلام حتى حتى يقولون نحن نطبق منهج النبي عليه الصلاه والسلام فنخرج الأعين ونفقعها ونقتل المخالف لرايه ولعقيدته حديث من بدل لنا فاقتلوه طبعا ويعني موضوع هذا الحديث وموضوع يعني اللي بحث فيه في كتاب قراءة آسف كتاب حرية الاعتقاد في الكتاب والسنة وهذا موضوع آخر لكن المقصود أن الشدة أن الشدة ضد المخ ضد لللتثبيت السلطة استخدام السيف لتثبيت السلطة والتوسع وإذلال الآخرين كان السلطان المستبد يحتاج إلى تشريع ليقنع هؤلاء العامة وهؤلاء القبائل ليقنعهم بأنه يطبق شرع الله ولا زالت الخديعة ربما إلى اليوم يعني كل كل مستبد يعني يحاول أن يثبت استبداده بالدين أو بال بالآيات بالأحاديث بالقصص بالسلف الصالح بالينسب وهكذا هنا طبعا لا أستطيع أن أقول نصيحة وإنما الباحثون المسلمون الذين يريدون المعلومة يجب عليهم أن يتصدوا لهذا الأمر ونفي التحريف عن كتاب الله لأنه لأن من أعظم الكذب أن تظلم باسم الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا أبلغ من الشرك وأبلغ من الكفر وأبلغ من عبادة الأصنام هذا الله هو السائل من أظلم ومن أظلم افترى على الله كذبا فلنحذر في هذا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله Maukar Sheikh Hasan Rahan al-Maliki wwal بسم الله طبعا بقاية يعني في سورة الأحزاب بعض أحكام الأسرة والأحكام حاولت أن أتجاوزها إلى إلى الأحداث التي تخص السيرة أو في في أعلى في أعلى ما ممكن أن يسمى السيرة ومعرفة الفئات الاجتماعية وما أشبه ذلك الله عز وجل يعني ذكر آية ثلاث بعد فرض الحجاب وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله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 ثم طبعا هذه الأذية للنبي عليه الصلاة والسلام مذكورة في كتب التراجم الصحابية هذا, هذا, هذا يدل على على ماذا؟ يعني لا يدل على اكتمال إيمان والتسليم الأديان كلها عمجتها التسليم والاذعان لله وأمر الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خياف امرها كذلك فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما هذا هو الإيمان لذلك الله يبتلي لا يكتفي بابتلاء فقط في بالمعارك أو بالهجرة بالصعوبة في مكة الهجرة ببدر بأحد لا الابتلاءات كما قلت مستمرة وهذا يجب أن نعيها بأنها مستمرة يوميا علينا أنت تبتلى فيما آتك الله في كل يوم يعني التلا مبتلا في انصافك مبتلى في هل تسمع الحجة في سمعك في بصرك مبتلا في صحتك مبتلا المبتلا معناها مختبر تمحص فلذلك وجدنا الصحابة مع أنهم قاتلوا في بدر وأحدوا ول... يعني بعد كل هذه ابتلاهم الله في صورة ما بس أذكر استثناء أخرج عن ال... عن حتى أبين ما معنى الابتلاء لأن الابتلاء غير موجود استطاعت السلطات أن تطمس علة الابتلاء من عقول الناس ف... فالله عز وجل توعد في مسألة الصيد يا أيها الذين آمنوا ان الله مبتليكم بصيدا تناله رماحكم وأيديكم يعلم الله من يخافه بالغيب المهم فيه في آية بهذا, بهذا المعنى إن شاء الله أنا سـ سـ سأعود إليها لا المقصود هنا أنه بعد بعد اكتمال بعد ما ظننا بأن أنه خلاص حجة الوداع أو ربما الآية في مسألة عمرة القضاء أنه قد تم الابتلاءات ما يحتاج أن تزيدنا فابتلاهم بالصيد ومن عاد فله عذاب ألي يعني توعد بالعذاب من من صاد أرنب أو غزال لماذا أعطهم ابتلاء هو أخبرهم من قبل سأتليكم به إذن سر الله مع الخلق ليس لعظام المعصية أو أن هذه المعصية كبيرة أو صغيرة إنما هي في التمرد على قرار الله يعني المعيار ما مدى تمرد هذا على قرار الله ولو كان صغير ولو كان في رأي الشخص أمرا تافها صغيرا فهذا يلقى العذاب وأما الذي قد يقع في المعصية في هناك فرق بين مرتكب الذي يقع عن, عن ضعف وما أشبه ذلك ويستغفر هذا لا يناله العذاب كما ينال المتكبر مثل مثل ما شرحنا في قصة إبريس السجود لآدم يعني أمر في في نظر السدج أنه قد يكون يعني أمر عادي لماذا عذبه كل هذا ولعنه وأخرجه من الجنة وكذا كان يست يعني لو أمره بأمر آخر لا الله عز الله عز وجل هو الذي هو الذي أنت لم تصل إلى أن تعرف حكمته ومعاداته للكبر الكبر ومعاداته للمتكبرين واهل الهوى ولا ينفع إبليس أنه عبد ستة ألاف سنه ولا يعني لستم أنتم من يقيمون هل ابليس يستحق أو لا يستحق أنتم عندكم معيار دنيا ضعيف الله معاييره المعايير لا تطبقها على الله الله هو الذي يضع المعايير معايير الجرم ومعايير الطاعة لست أنت أيها العبد الضعيف من تضع المعايير وتقول المفترض أنه لا يعذب ابليس هذا العذاب أو تقول المفترض أنه خلاص مدام الصحابي قد قاتل وكذا حتى لو قال هذا لا يجزن الله يلعنه كما في الآية إن الذين إن يؤذون الذين الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فطبعا هل هذه بها هذين الصحابين الذين هددوا أم غير لكن هي في السياق هي في السياق نفسه يعني فلذلك يعني نتوقف عن الحكم لكن, لكن نؤمن بهذه كما أتت إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب أليمة أو آسف عذاب مهينا طبعا من يؤذون الله ورسوله من آذ الرسول فقد آذى الله تمام طيب من آذى آخرين كأهل بيته فقد آذى النبي هل ينطبق عليهم هذا؟ يحتاج إلى بحث من تعمن من آذاهم فعلا لهذا الغرق لأنهم أهل البيت بالتأكيد لأنهم أهل البيت لأنه عنده النفاق أصلاً عنده اعتراض مثل ما اعترض هؤلاء على مسئلة الزواج النبي من أكثر من أربع عندهم اعتراض على هذا البيت عندهم حسد له هذا قد ينطبق عليهم الآية نعم لماذا لا؟ لا تمنون على الله إسلامهم كما لا يمن أبليس لا يستطيع حتى أبليس كان كان عاقلا لم يمنع على الله أنني عبدتك ستة ألاف سنة كما في الآثار والآن بسبب عدم السجود لآدم تطردني لا أبليس يعرف أنه لا منة له على الله فلذلك فوضه فقط في المدة فوضه في المدة لا بد أن نتعلم عبادة الله من جديد يظهر أننا ظننا أن عبادة الله هي أن نصلي له ونشرعا من عند أنفسنا لا لا بد أن تعبد الله في كل شيء في العبادة، والتش... يعني في التشريع وفي الطاعة وفي التسليم وفي كل شيء هذه للأسف استطاع الشيطان أن يختطف كثير من المسلمين إلى أن يصور لهم أنه لا أنت من عندك تضع مجام أنك ما شاء الله مسلم و... و... ومكتنز بهذه العقيدة فالله راضي عنك ضع ما تشاء قاتل المبتلع وأهل الضلال هكذا يعني هكذا الشيطان يا و... والحمق يطيعون لأن ما عندهم يحتاج حتى تقاوم الشيطان تحتاج إلى ذكاء وإلى عقل واسع وإلى تمكن من القرآن الكريم وإلى يعني تحتاج إلى أجهزة كبيرة حتى تقاوم هذا هذا العدو الذي يمتلك كل هذه الخبرات فلذلك بس هذا تعرضا يعني هذا التعليق لم يكن يعني ربما إلا لم يكن مقصودا حقيقة لكن تنبهت إلى مسألة الابتلاو وإلى مسألة الاغترار الاغترار بالذات وأن الله لن يعذبني كما قال الله عن المنافقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس المنافقين المتناجين كما في صورة المجادلة أعوذ نعم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنهم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيه بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا عذبنا الله ما نقول فهم يعني طبيعي ليش يعذبنا؟ فيجب أن تعرف من القرآن من هو الله عز وجل حتى تستطيع أن تعرف ما مقدار المعصية وإلا قد يعذبك وأنك لا تعلم وأنك تظن أنك تحسن صنع وانت لا تعلم كما استعرضنا آيات البقرة وغيرها. ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون فلا تقول الله لأني ما أعلم ولأني ما أشعر أنا ما من الله لا إذا لم توظف نعم الله عليك من سمع وعقل وبصر وقلب وضمير ومعرفة وتدبر إذا لم توظف هذا أكيد سيلحقك العقوبة تعرف القرآن فقط على حال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتان وإثم مبينا طبعا الآية الأخرى عن حتى ننهي صورة الأحزاب لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة اذا كما قلت هناك أكثر من, <تصفيق> أكثر من طائفة نحن الفهم العام يجعلون هذه كلها في المنافقين ربما من حيث الاسم العام نعم أما من حيث التفاصيل يجب <تصفيق> القرآن يعلمنا أن المنافقين غير الذين في قلوبهم مرض غير المرجفين المنافق قد يجتمع فيه الثلاث صفات لكن المرجف قد لا يكون فيه الصفات الأخرى قد يكون مرجف خبل مثل ما نقول بالتعبير الدارج قد ما يكون فيه نفاق ولا في قلبه مرض معرفة هذه الأمور طبعا المرجف يحتاج الى يحتاج الى الى شرح ان شاء الله في نكمل نكمل سبب هذا نكمل بايات قراناها إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول فالمحورية هي في الطاعه وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل إذن فهذه هو هي طاعة الكبراء كما حذرنا منها تشريع الطاعة هذه وإن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي دبليو المالكي